أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السبب And I will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 ربنا ما قتل لو قمت ذهب اضل الناس سبحانك فتقنا عذاب ربنا انك ممدخ لنار سلق عند الزيت واما But now b ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميع صدق الله العظيم